لَئِنْ أَقَنَتُ مُصْلَاتَ وَأَسَيْتُ مُزْكَاتَ وَأَمَتُ بِرُسُلِي وَعَزَزْتُ مُوْهُمْ وَأَقَرَضْتُ مُوْلاَه قَرْضًا حَسَنًا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكسرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل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 ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين